بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن وما شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم لها قابعين وما يأسيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه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 فَأَتَيْنَاهُ بِفِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِي ثِيَابِ الْعُمْرِ كِسْلانًا وَسَأَلْتَ فَعَلْتَ كَلَّتِي فَعَلْتُ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حكما فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ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 إِنْ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَقْهِ وَدَعْ عَسَى الْمَدَائِنَ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عليم فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِقْطَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَسْتَبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ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 وقوموا وجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين قالوا لا غير اننا الى ربنا منقلبون اننا نطمع ان يعفر لنا ربنا خطايانا انكم فأسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَأَكْنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَٰلِكَ وَأَرْسَلْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَسْبَعُوهُمْ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 فَلَقَف فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا فَمَا الْآخِرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخِرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَانْظُرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ لَا تَعْبُدُوا اسْمَعَ مَنْ فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ أَلَيْسَمْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يُنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ فَرَأَيْتُمْ ما كنت فإنهم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدوا لي إلا رب العالمين <تصفيق> الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسكين وإذا فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي قطيئتي يوم الدين رب هبني حكما وألحقني بالصالحين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 فَسَعَ عَمَالٌ وَلا بَنُونَ الا مَن اتَّقَ الله بِقَلْبٍ سليم واُذْلِفَتِ الجَنَّةُ لِلْمُتَّقين وَوُرِئِذَةُ الجَحِيمِ لِلغَاوين وَقِيلَ لَهُم أَيْنَ مَا كُنتُم تَعْبُدُونَ مِن الله هل ٱللَّهُ يَنصُرُ لَنَا أَوْ يَنصُرُونَ فَكُبْكُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجِنَّةٌ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَفْتَرِسُونَ كَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضلال مبين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 فَهِيَ نَوْعٌ لَكُنْ فَنَ مِنَ الْمَرْجُومين قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَبُوا فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَافْتَحْ وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ ثم أورقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب سعاد للمرسلين إذ قال فأخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب أَتَسْبُنُونَ بِكُلِّ رِيحٍ آيَةً أَنْتُمْ تَعْبَثُونَ وَأَنْتَ اسْتَغِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب تَكُمّ مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ فَكَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَنْ كَانَ تَكَانَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّقِيمَ كَذَّبَتْ ثَمُودُ مُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعي وزروع ونخل طلعها هضير وَإِذَا تَنَهَّتُم مِّنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَلَا تُطِعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إنما تَمِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَنفَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِبْ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالُوا ذِئْبٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمْشُوهَا بِسُوْءٍ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 أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَاْدٌ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَأْوُطَنَّكَ مِنَ الْمُفْرِجِينَ قَالَ إِنِّي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 سَاءَ مَقْعَدُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين تتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب أغفوا الكين ولا تكونوا من المخسرين وهزنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبل لك الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا وإنه لثور كَفَا لَكِنَّهُمْ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْسِيَهُمْ ذٰكَرُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نُخْلَصُ مِنْ عَذَابِنَا فَإِذَا انْشَأْنَا عَلَيْهِمْ سَمًّا ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ نَأْذَنُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مَأْوًى كَرَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا سَنَزَّلَ بِالشَّيَاطِينِ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُ مَعْنَى السَّمْعِ لَمَعْذُولُونَ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونُوا مِنَ الْمُعَذَّبِينَ وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصرك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَتَقَلَّبُ كَفَّاك فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تَنَزَّلُوا عَلَى كُلِّ آسْفَاكٍ أَفِيمٍ يُنْقِلُونَ السَّمَاءَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الرَّامُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلبي ينقلب